مبروك عالك يا معجباني يا غالي عارستك الحلوى أمر بلالي مبروك عالك يا معجباني يا غالي عارستك الحلوى الشيخ حسن تمثيليه فكاهيه كتبها جليل البنداري اخراج امين بسيوني الحلوة أمر بلالي مبروك عليك عليك يا معجبانجي يا غالي كده غلطيني على الشرط أمر بلالي هرسك الحلوة أمر بلالي يا ساتر يا ساتر, يا ساتر. <تصفيق> مين؟ أنا الشيخ حسن أهلا وسهلا يا ألف مرحب يا شيخ حسن يا صباح النور على البنور <تصفيق> وش عرفك بقى انه بنور كنت شفته بعنين <تصفيق> ايييييييه اللي شفته قبل ما تشوفك عيناي مش عاساك انت بتقطع عليا ولا ايه ايييييه المثل بيقول يا ست طمطم ان كنت في روما فافعل مافعله الاروام ايه <تصفيق> ده اه وان كنت في ضرب العوالم فافعل ما تفعله طمطم <تصفيق> وانت بقى حسن ما فيكش للفيلمتين الحلوين دول ايه والباقي يو هو انت فيك باقي ايه قوليلي تبتبليه دلوقتي يا سيطة طمطم بعمل بروفة يا أخوي على الزفة انا الزفة الزفة بتاعت شريفة فاضل زفة ايه وكلام فارغ ايه حد بيغني زبها في الافرح دلوقتي مال بيغنه ايه بلاش تبوسني لا غني جنوة العمر غني انت عمري اغني انت عمري في الافرح مال ايه حد غنيها في الم <تصفيق> <تصفيق> دي بتاخد ساعتين ونص يا شيخ حاسم وما لو ما تاخد تلات ساعات عادة هو أنا اللي عجل تغنيها ده الجمهور هو اللي هيخليك تغنيها غصب عني طب يا أخو يا جنبي كده وحفظهالك لا أم أوصل لحدة القاهوة أو زين دماغي طب ما تقعدت توزن دماغك هنا ده أنا عندي بني يمني بالحبهان ومحبشاه بأدي قاهوة ها؟ ألا أنا أشرب قاهوة ألا عاوز تشرب إيه على الصبح كونياك؟ أقل من زجاجة أقل من زجاجة اعمر بيها الطاسه ستة ست طمطم <تصفيق> طب روح يا اخويا عمر الطاسه وفوت علي قبل الغدا على ما يكون بقيت الالتيه جم حاضر عنايه <تصفيق> يا نيتي يا نيتي يا سلام من شوف عريضة وفي عرض النبق وفي شارع محمد علو كله مع ترتله على أسر يبقى راح فين الخروف أبو 15 عشر جنيه راح. العين. ويبقى مين بس اللي حسدنا يا ريت يا اسطه كنا بخرنا الخروف وخزنا العين ما انا علمته بكف حننا وتفتكري يعني عين مين يعني اللي صابت الخروف هو ما فيش غيره اللي كنته رقبته ويبقى ما يقوم انت يا بنت بتتكلمي بالالغاز ما تقولي عين مين الشيخ حسن الشيخ حسن هو شيخ حسن بيشوف هيحسدنا بايه يا حسره هو نعم ضرير انما عينه ترصف المسمار يا خبر واحنا هنسكتله ولا ايه الخروف ده امانه في رقبتك تقبي وتغتصي وتطلعيلي الخروف من تحت تقاطيق الارض أنت فاهمه ولا لا مفيش بقى الا اننا نبلغ البوليس تبلغ البوليس تبلغ النيابة أنت حره المهم الخروف يجي وأتبعه على العيد أحسن أسود عشتك روح اعملي لي بقى فنجان قهوة يعدل دماغي من عينيا <تصفيق> يا بعيد بعيد الا وانت بعيد بعيد الا وانت بعيد <تصفيق> وده مين مين اهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا اهلا أهل أهل؟ أهل؟ انت شرف كل عام وانتم بخير ايه هجيب لك قهوة ولا شاي ولا كونياك ولا بميلة برسيم ها هقدم لك لقمة نشفى على ما قسم على ما أبعت وادي يجيب لك برسيم يا حبة تشرف بمعرفتك يا عزيزي حضرتك بقى من ليبيا ولا من السودان ولا من منوف لأ أنا حاسس من الفروى بتاعتك إنك منوفي طب ما تزحقش بقى بلاش فضايح بقى يا سيدي محسوبك الشيخ حسن ملحن ومؤلف وشاعر وعواد وقانونجي ومدرب بنيه وماحبش في الدنيا دي الا حكيني اتنين فقط اللحم الضاني والهدوء التام آه. خير يا شويش متولي خير يا حضره المعاون لقيته الخروف خروف؟ خروف ايه؟ الله الخروف اللي ضاع اللي ضاع ايه اللي ضاع الله يا بني ادم انت نسيت ولا ايه انت مش هتبطل العادة اللي زي الزفت دي عديت ايه بس يا حضره المعاون عديت اللي نسيتها بس ايه بس خروف ايه بس ايه الخروف, الخروف ده فكرني آدم. بس يا حضره المعاون ايه الخروف اللي ضاع ده فكرني بس فكرني الخروف اللي تايه يا بني ادم الخروف بتاع العلم اللي اسمها طنطم طنطم ايه ايه طنطم دي من طنطم دي ايه تمتم داي؟ صاحبة الخروف اللي ضاع الخروف اللي ضاع طب قولي كده حضرة المعاوض يا فندم احنا بحثنا عن المذكور في كل حدي فتشنا كل المشتبه فيهم من لصوص الغسيل لنصوص الدكاكين لنصوص البيوت ملقناش حاجة أبدا تمام يا فندم ها في ايه عسكري؟ في واحدة ستة علم اسمها تمتم عاوزة تدخل لحضرتك خليها تيجي يا حاضر يا فندم خشي يا فندم خشي, يا فندم. خشي. <تصفيق> يا خويا ما كده يو يعني الخروف ما طلعلوش لا حس ولا خبر والله يا ست طنطم احنا دورنا عليه في كل حته فتشنا بيوت المشتبه فيهم كلهم ملقناش لقيناش حاجه ابدا البت حسنيه بتقول انها مشتبهه في الشيخ حسن شيخ حسن شيخ حسن مين الشيخ حسن لوبين هو في حد اسمه شيخ حسن لوبين ما احنا مسمينه كده عشان مشضب على كل الملحنين وما بيطلعش لحن واحد إلا لما بيسرق نصه ها والشيخ حسن لوبين ده بيشتغل حاجة تانية ولا بيشتغل ملحن وباس لا ده ملحن ومؤلف وشاعر وأنونجي وأرسيل لوبين طيب لما واحد بيشتغل الحاجات دي كلها يبقى محتاج يسرق خروف <تصفيق> وهو لازم يبقى محتاج عشان يسرق المفروض كده ساعات السرقة تبقى في الدم تبقى عادة تبقى مزاج ما هو بيسرق الألحان وبيباحها على إنها بتاح يا ستي اللحن شيء والخروف شيء تاني ايه الفرق؟ اللحن سرقة أدبية والخروف سرقة مادية ما هو الخروف بفلوس واللحن بفلوس وده بيتكل بالبق وده بيتكل بالوداد واللي بيسرق غنوة يسرق خروف واللي يسرق جملة موسيقية بيسرق جمل يعني حضرتك بتتهم الشيخ حسن لوبين بسرقة الخروف ايوة وحسنية سمعت من المنور الخروف بتاعنا وهو بيماءمة ما جايز تكون سمعت صوت خروف تاني لا حسنيه ودنها ما تكدبش دي الريكوردر بتاعي يا شويش متولي فندم اقبض على الشيخ حسن لوبين وهاتوه هنا حاضر يا فندم هات <تصفيق> يدك تبرحني لمستهم ايديا هتعينك تبرع بغمزة ام داية يا حبيبي تعالى يا حبيبي مين؟ مين؟ أنا الشويش متولي شل الله متولي أهلا وسهلا تفضل السلام عليكم عليكم السلام يا أخوة الله قلنا بتقول لي يا عم الشيخ اي أنا ديت هنا ليه ديت ليه؟ ايه تسألنا ديت ليه؟ ايه لما تسأل نفسك يا أخي أنا نسي أه? مخ بقى مسحوم تقولش أوتوبيس بابور سكة حديد مليان خل مخ تقولش في ورشة حددين ما بقاش في مخ أفكر في حدا أبدا طب اسمع نعم لما تفتكر بقى ابقى قول لي أنا فكارك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طب قول لي والنبي قبل ما انسي ايه <تصفيق> انت اسمك ايه؟ أنا شيخ حاسم الش الشيخ حسن الشيخ حسن لوبين اه وحضرتك مين انا متولي هولمز كويس <تصفيق> <تصفيق> <مش rules> <مش> <مش> اي والله انا شويش متولي هولمز لا شرفنا اخوي حضرت المعاون قال لي روح للشيخ حسن لوبين لكن ليه وبخصوص ايه هو ده اللي أنا نسيته اسمع نعم المعاون بتاعك ده عنده فرح لا ده متدوز من زمان عيد ميلاد طيب لا لا لا هو ما عايزكش عشان حادة من دخال ما العايزة ليه قول معايا فكرني انت يا أخي الله تهمة هي والله يا دوس يبقى وش أنا بقى يا حيديق. لا ده انت انت بذات وداني أوصافك انت بالذات فكر يا متهم انا ده يجبط عليك ليه <تصفيق> اهو اه اه اي في ايه هلا، ما تفهمني ايه مناسبه الزياره المفاجاه بتاعتك دي هو ده المناسبه الخروف أيوه هو ده ليه ما عمركش اسمعت الخروف بمقمق ما تكترش معايا في الكلام يا متهم احسن أنزل. خلينا فيها كده اهو وانا فاكر اتفضل معايا على الجسم. نعم اتفضل معايا عالجسم على القسم خش خس. اسمي انا الشاويش متولي ومعايا قمر بالقض عليه ليك بالله شار قدامي على القسم انا اروح القسم ليه قالوا لك لا حرامي نشال لصاب بكتب شكايه من غير رصيف اسمع ده ده انت مدعو الشيخ حسن ايه عايزين ايه انا انت اسمك شوش من توللي انا مش داي احقق معاك انا داي علشان اخدك بالزوق بالعافيه عشان حضرت المعاون عاوزك جيت معايا بالزوق ديت ما دنش ابقى انا مضطر ومن غير اسف ادردرك لحد القسم قلت ايه لا اروح معاك بالزوق بس انا عايز افهم انا راح القسم ليه ما شغليش انا المعاون بتاعك قالك هاتوا ليه ما شغليش انا لو رحت للوقت ما شغليش انا يا ابن اسمع كلا طب ما شغليشاني <تصفيق> ما تلوغ ليشاني اعطي ما, ما شغليشاني والله طب ما شغليشاني حتنسيني هو انت بعتك ليه ما تعرفش لا طيب لو يعني انت روحت وقلت له يضرب لي تليفون في القهوة مش نبكها برضه احسن اه اه اه اه اه انت عايز المعاون بنفسه يضرب لك لفلفون والله لا وهنا شوية؟ شيخ حسن نعم، ما شاوش متولي انجر جدامي على الجسم، احسن عفريتي جربت تطلع انت متهوشني بعفريتك، ما يا كبال لو عفريتي طلعت مش هيحصل كويس لمين يا شيخ حسن؟ لعفريتك، احنا قلنا حاجة تعالى هنا يا شيخ، قرب شوية ايوه هنا انت شيخ حسن الأرزخي؟ ده دي, دي، ما كل الناس أرزخي، هو أنا الوحدي تعرف الست طمطم العلمة اللي سكنة في شارع محمد علي؟ ايوه، دي تلمزتي تلمستك؟ أي تلمستك بتتهمك بسرقة خروف العيد أنا؟ أنا لما أخذ راجل أعمى وضريل وإيدي عمرها ما على مال حرام وبتقول إن البنت حسنية اللي عندها سمعت ماءة الخروف اللي في المنظرة بتاعتك وشاف الخروف بقنيها؟ لا طب هاتها قدامي كده ووقفها إلي يعني عوز المواجهة أيوة وتحلف اليمين كمان وانت مستعد تحلف؟ أحلف ما ليه؟ الحلفان ده بقى مش عندنا يا شيخ حسن، ده يبقى في المحكمة ايه؟ بتنقول ايه؟ محكمة؟ هي فيها محكمة؟ احنا هنا بنعمل المحضر ونحوله على النيابة والنيابة هتحول الورق للمحكمة يانهارك يا سويدي يا شيخ حسن يعني هدخل المحكمة على اخر الزقم بتهم سرق خروف؟ اهو ده اللي حصل الله، طب فتشني فتشنا المندرة ولجينا المذكور يا فندم. ها شيخ حسن امال الخروف ده بتعمين لا دا دا دا صديقي صديقك ايوه آه. صديقك يعني ما تتكلم كويس يا رجل انت ضيف عندي يعني طيب الضيف ده بتعمين مش بتاع حد انا بصراحة كنت قاعد في المنظرة بصيت لقيت الباب يخبط، فتحت الباب لقيت الخروف ده هو اللي كان بينقر على الباب بقرونه قلت له تفضل دخل قهوة ولا شاي قال ماء ماء جبت له مرسيم قعد يحش لغايه مشاووش متولي ما جه وقال لي ان حضرتك محتاج لي ها يا شاووش متولي يا فندم انت ست طمطم ست طمطم مين يا فندم احسن نسيت يا فندم العلمة صاحبة الشكوى العلمة صاحبة الشكوى مين يا فندم الله الشكوى بتاعه الخروف المسروق الخروف المسروق ده مين يا فندم والله بتاع العلمة صاحبة الشكوى افتكرت يا فندم افتكرت يا فندم يلا خلصني بسرعه حاجه اسمع يا شيخ حسن واذا ثبت ان الخروف بتاع طمطم اعمل فيك ايه هتعمل فيها ايه وانا سلقته؟ ده هو اللي ينزل عليها ضيف وضيف عزيز سيده ينطرد ايوه شويش متولي ست طمطم تعال يا ست طمطم اقل الخروف ده بتاعك على العموم انا معلماه معلماه اه معلماه بايه بكف حن طول عمرك نصحه يا استا يخرب بيتك خروف ما قلتش ليه انها معلماتك ها؟ ليه ما قلت؟ هو ده هو ده الخروف بتاعي اخصى عليك يا شيخ حسن. ده انا كنت حابعتلك منه فاخده على العيد الله هو بتاعي هما البتاع الجيران والله افتكرته اكتب المحضر يا شويش وحول المتهم والخروف على النيابة <تصفيق> والخروف زنبه ايه؟ له المسروقات لازم تتحرز وتروح النيابة نيابة؟ لا <تصفيق> وقيدك سؤال يا شيخ حسن. وكذا على آخر الزمن يردينك طمطم بعد الأشرة الطويلة دي توديني أني أنا والخروف يا شيخ ومش عب تسرقني يا شيخ حسن مش حرام عليك تسرق خروف هو دلحني يا شيخ حسن <تصفيق> ما عليك يا شيخ طمطم ما تسكنت التراخر يا أخي يالله شويش متولي <تصفيق> يقول عليك يا <برضو> شيخ حسن <تصفيق> في عاية بس يا طمطم لا يا شيخ حسن <تصفيق> في السجن والخروف راخر في السجن والنبي <تصفيق> الخروف صعبا علي لا إذا هوا ستة طمطم وأنا أنا, أنا شيخ حسن مش صعبان عليك إنت منك لله يا شيخ حسن طمطم طمطم يا بنتي يا تلمزدي <تصفيق> ومين اللي هيحفظك لحل إنت عمري <تصفيق> يعني اتحرم تسرق الخرفان يا طرس أبوكي حيات علي ولا تصف نظري يا شيخه ما كان قصد والله انا افتكرته غروف تايه وما لوش اصل ولا اصحاب قمت تويتوا على اخرس انت اسكت كان قصدي أعمل عمل الانسان لكن اهديت على دماغي حرمت حرمت خلاص طب حرمت اعمل الخير في البلد مين وفي الخلفاء كل حلوة أمر مبروك عليك يا معجباني يا غالي أروستك كل حلوة أمر بلالي أروستك كل حلوة مبروك عليك يا بلالي يا غالي يا غالي أروستك كل حلوة أمر بلالي أروستك كل استمعتم إلى تمثيلية الشيخ حسن. الشيخ حسن تمثيلية فكاهية كتبها جليل البنداري. صور الشخصيات سرية حلمي، أمين الهنادي، أحمد الحداد، نبيل السيد، كوس الرمزي. أحمد راضي وعاليه فوزي أمر بلالي عليك بلالي يا أرستك الحلوه قمر بلالي الشيخ حسن إخراج امين بسيوني عليك أرستك الحلوة أمر أرستك الحلوه قمر بلالي أرستك الحلوه قمر بلالي عليك عليك عليك عليك عليك All right.